Om al-Fatihah, l fiindro al-Najmga 텀� unforting dan terl laughter stuffedicksal yang dihamp你是 Dank caso ngiteria Lientsin dan terl televis65 theset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 Malaikin di sengketa langit, tidak mengucapkan syafaat mereka apa pun, kecuali setelah mereka meminta Allah kepada الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن Tebagun, ilahu innah, wainnahu innah, la yugni min al-haq shayaa. Faaridam, tawlaan zikrina, walaam yurid illa al-hayat ad-dunya. Zalik mablaghum min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 129. هذا نذير من النذر الأولى 120. أزفت الآزفة 121. ليس لها من دون الله كاشفة 122. أفمن هذا الحديث تعجبون